كما تعودنا في كل ليلة جمعة والكلام عن قواعد في علم الحديث هذا هو رابط البحث البيان الأثيث في قواعد علم الحديث أولا نذكركم بسنة من أكد السنة ونحن نتحدث عن حديث من السلام فلابد أن نذكر بسنته في هذه الليلة وهي الأكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فعل بدأ الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث فأمرنا به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أولاكم به أكثركم علي صلاة من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة وقال في الحديث الآخر للرجل لما قال أكثر عليك الصلاة قال اذا تكفى همك ويغفر ذنبك اللهم اكفنا همنا واغفر ذنبنا وصلي على نبينا إن شاء الله القاعدة في درسنا اليوم أي القاعدة الثامنة وصلنا إلى القاعدة الثامنة عندي صفحة 51 نحن قد انتهينا من القاعدة السابقة حتى يتذكر لفظ القاعدة مخالفات المقبولين شذوذات، ومخالفات الضعفاء ممترات كانت قاعدة يعني فيها صعوبة شوية لكن وضحناها بفضل الله فان شاء الله يعني الدروس كلها موجودة على قناة التليجرام من فاته شيء من الدروس بيجي الدروس كاملة على موقع التليجرام قناة أبواب الخير القاعدة تقول لا حجة في الضعيف في شرعين الحنيف كما تعودنا مع كل قاعدة نعطي إجمال للفضل القاعدة نعطي بيان شرح إجمالي قبل أن يعني نغوص في التفاصيل لا حجة في الضعيف نحن نعلم أن شرعنا إنما يستقع من الكتاب والسنة واجماع الأمة والقياس وهناك أدلة أخرى مختلفة فيها فأصل أصيل والركن الرئيس هو الكتاب والسنة فهذا تواتر عليه القرآن والسنة فهما الحجة يقدمان على كل شيء ولا شيء يقدم عليهما فهما مصدر الاحتجاج يكون حجة على العباد في الأقوال في الأفعال في العبادات لا حجة في الضعيف نحن نعلم أن القرآن كله متواتر القرآن كله متواتر وما شذ منه لا يكون حجة ولا يقرأ ولا يضف إلى المصحف العثماني لأن من شروط المصحف العثماني التواتر في اللواية وفي النقل فالقرآن كله متواتر وكله حجة على العباد أما السنة ففيها ما صح سنده أو ما أوضح معنى أضاق نقول منها ما كان مقبول السند مقبول الحجة ومنها ما كان ضعيفا فالمقبول يشمل على الحديث الصحيح والحديث الحسن لذلك نحن في تقسيمنا نقول أن الحديث ينقسم باعتبار وصوله باعتبار وصوله إلينا الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى أحد ومتواتر باعتبار طرق الأصول إما أن يكون أحداً وإما أن يكون متواتراً رقم الصفحة عندي 51 في المتأكرة عندي 51 ويقاعدة الثامنة يعني البحث عليها هيكون سهل قاعدة الثامنة فينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى أحد المتواتر منها ما وصل إلينا بنقل بنقل المتواتر ومنها ما وصل إلينا بنقل الأحاد أما باعتبار أما تقصيم الحديث من حيث القبول والرب فينقسم إلى حديث مقبول وحديث مرضود، فالمقبول تعريفه كل ما كان قابلا للالاحتجاج، كل ما كان قابلا للاحتجاج. فيشمل على الحديث الصحيح بقسميه صحيح لذاته، صحيح لغيره، ويشمل على الحديث الحسن بقسميه الحسن لذاته والحسن لغيره. الحديث الحسن والصحيح يتفقان ويفترقان. يتشقا من حيث كونهما مصدرا للأحكام مصدرا للاحتجاج ويفترقا من حيث القوة فلا شك أن الحديث الصحيح مقدم على الحسن وهذا يفيد في مسائل الترجيح عند وجود نوع تعارض بين حديثين أحدهما يكون صحيحا والآخر يكون حسنا فيقدم الصحيح بالطبع إذا اتفقا من حيث الاحتجاج في الجملة، ويتفقا من حيث القوة، فالحديث الصحيح يقدم على الحديث الحسن. أقول الحديث ينقص من حيث القبول والرد إلى حديث مقبول فيشمل الصحيح والحسن، وحديث مردود، وأيضا ليس كل حديث مردود في درجة واحدة، بل منه حديث الضعيف منه المونكر. منه الشاذ منه الموضوع فالرواء يتفوتون في درجات الضبط لذلك ودرجة عدل أيضا لذلك بنقول أن في قاعدة الباب قاعدة الثامنة لا حجة في الضعيف فلما نقول لا حجة في الضعيف اسم جنس كلمة الضعيف اسم جنس يعم كل ما ضعف سنده ونقول لحجة الضعيف احترازا من الحديث المقبول والحديث المقبول يشمل على إيه؟ الحديث الصحيح الذي توفرت فيه وتكاملت فيه عوامل الصحة فارتقة وقدمة وأيضا الحجة تشمل على الحديث الحسن والحديث الحسن الذي على اختلاف عريض بين أهله بين بين أهل هذا الفن في تعريف الحديث الحسن لكن يعني نستطيع النجذب من ذلك في أن الذي اشتهر أن الحديث الحسن هو الذي خف ضبطه عن درجة كمال الضبط فنزل درجة إلى درجة الحسن أما الحديث الحسن فتعرفهما معلوم كل ما اتصل سنده ها كل متصل سنة برواة العدل الضابط عن مخه الى منتهى من غير شو زوال عدل وشيء بشيء يذكر بشي يعني لإتمام الفائدة تعرف حديث صحيح هذا فيه ف... بإجاز فيه فائض مهمة قلت يعني إن عشان ليست عندكم يعني أنا قبل أن نتكلم في قاعدة الليلة يعني نعالج جسراً باب إثمن فائدة على بعض الملاحظات على تعريفنا للحديث الصحيح تتبع علماء الاصطلاح على تعريف الحديث الصحيح بقولهم كل ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذو العيلة هنا فوائد مهمة أولا هذا التعريف يشمل على شروط إيجابية وشروط سلبية معنى شروط إيجابية أي شروط لابد أن تتوافر الله مستعان تمام في انقطاع دام طويلا والله مستعان ليس الآن مجال مجال الكلام اللهم صل فبنقول أن هذا التعريف يشتمل على شروط إيجابية وشروط سلبية معنى شروط إيجابية شروط لابد أن تتوافر في الحديث الصحيح ومعنى شروط سلبية شروط لابد أن تنتفي في الحديث الصحيح الشروط الإيجابية التي لابد أن تتوافر هي الاتصال الضبط العدل أما الشروط السلبية التي لابد أن تنتفي هي الشذوذ الظلعية احفظ هذه القاعدة دائما القاعدة تقول التعريفات تصان عن الإسهاب إسهاب بالباء مش باللام التعريفات هذه القاعدة تأخذها في كل تعريف التعريفات تصان أي تحفظ عن الإسهاب بمعنى إذا كان التعريف يصح مثلا بكلمتين فلا تجعلها بثلاثه هو اسمه تعريف ما اسمه مقال التعريفات تصان عن الإسهاب طب ما علاقه ها التعريف ما الاخرى حاضر التعريف ما الاخرى كل ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة من غير شذوذ ولا علة فنحن نقول عندنا قاعدة تقول إيه التعريفات صن على إسهاب تم علق هذه القاعدة بتعريف الحديث الصحيح قالوا لما نظرنا في هذه القاعدة في في في تعريف العلماء الحديث الصحيح وجدنا أن هناك نوع إسهاب نوع إيه إسهاب في التعريف لا نحتاج إليه بمعنى إيه نحن نقول نرجع علماء الاستراح أن يقولوا في تعريف الحديث الصحيح كل ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى نقول هنا لا نحتاج أن نقول في التعريف عن مثله إلى منتهى القاعدة تقول التعريفات تصاد عن الإسهاد فقول أهل الاصطلاح في تعريف الحديث الصحيح عن مثله إلى منتهى فهنا قالوا هذه زيادة لنحتاج إليها لما؟ لأن التعريف ذكر لفظتها برواية العدل الضابط لما يقول براءة العدد براءة العدد الضابط إيش أفهم منها؟ أفهم منها أن صفة من يروي حديث صحيح لابد أن يكون في كل طبقة لابد أن يكون عادة ضابطاً من السند من أوله إلى منتهى لأن أنا بتحدث عن جنس الرواة لا أحد الرواة مش واضح الكلام نقول تاني وعاليك صحة نقول ثاني لما ركزوا مشكورين. بنقول نحن حينما نعرف ما درج عليه أهل الصلاح في تعريف حديث صحيح قالوا كل ما انتصل سنده بروية العدل الضابط كل هذا لا اشكل فيه بروية العدل الضابط على مثل إلى منتهى هنا التعقب على, إيه؟ على قوله من, من, من مثله إلى منتهى قالوا هذه زيادة لا نحتاج إليها لما؟ يعني أنا لما نقول بروية العدل الضابط برواية العدل الضابط هنا هذه اللفظة تفيد المراد من صحة التعريف تفيد أن المراد هو توفر شرط العدل والضبط في كل راوي في كل طبقة ولا نحتاج أن نقول من مثله إلى منتهى لأن هذه الزيادة والقاعية تقول التعريف يوصان عن الإسهاب لأننا حينما نقول من مثل حينما نقول بلواة العد الضابط فهذه كما ذكرنا فهنا نحن ننص على صفة الروات الذين يرون الحديث بصفة عامة في كل طبقة من طبقات السند من أول إلى آخر فأنا لا أتحدث فأنا أتحدث عن, إيه؟ عن جنس اللواة الحديث لا عن شخص شخص لا أتحدث عن طبقة طبقة لما نتحدث عن إيه؟ عن جنس الرواة يعني إيه نعطي مثال لما نقول مثلا لما يقول يجب على بني آدم أن يكونوا صادقين واحدا واحدا أو الثاني مثلا يعني هذا بس خطأ عليه الآن لما نقول مثلا نقول يجب على المسلمين معناه واضح يجب على المسلمين أن يكونوا صادقين فردا فردا هنا لما أقول فرضا فرضا مثلا نحتاج إليها لأنني حينما أقول يجب على المسلمين اسم جنس محلا ألف واللام يفيد الاستغراق الاستغراقية يفيد العموم فلما أقول يجب على المسلمين أن يكونوا صادقين لا أحتاج أن أقول إيه فرضا فرضا واحدا واحدا لأن هذا قد ذكرته في قولي ها يجب على المسلمين واضح كده أيضا من التعقيبات من دي والله يعني فوائد مهمة كبرى لأن ليست عندكم في قاعدة ال... القاعدة الثامن. أيضا في قول أهل التعريف لأهل لي... الصلاح لي... لتعريف الحديث الصحيح لما حينما قالوا بأن هاي الفتوظ ولا علة هنا أيضا إشكال درجة أهل الصلاح في تعريف الحديث الصحيح عائش رحمة أن يقولوا كل ما تصل سنده برواية العدد الضابر على المثل لمنتهاء كما ذكرنا أننا لا نحتاج إلى هذا الزياد قال من غير الشذوذ والعلة هنا إشكال هنا إشكال أليس الشذوذ هو نوع علة فلما نخصه بالذكر يعني إيه الكلام ده قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا سؤال لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقو الدنيا واتقو النساء ها اتقو الدنيا النساء قال سائل الحديث ستحدث عن فتن الدنيا وأنك وأن يجب عليك أن تجعل بينك وبينها وقال أن تتق في هذه الفتن قال اتقو الدنيا اسم جنس يفيد كل فتن الدنيا كل ما فيها اتقوا الدنيا واتقوا النساء فلما خص ولما خص ذكر النساء لما خص النساء بالذكر رغم أن فتنة النساء هي جزء من الدنيا السؤال هو هو السؤال لحياتي سؤال آخر ولكن الإجابة هي الإجابة واحدة قال الله عز وجل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال الله جل يقول من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال أليس جبريل وميكال من الملائكة لما خصهم بالذكر ها نفس آه من باب آه هنا يسمى ذكر الخاص بعد العام من باب التأكيد والتنبيه لما يقول مثلا يقول المدير للمدلس أكرم طلبة الفصل وأكرم عليا وزيدا أليس زيد وعلي من طلب الفصل لما خصهم المدير بالذكر من باب التنبيه والتأكيد على ذلك فكذلك هنا تأخذ دنيا وتأخذ النساء ها رغم أن النساء من فتنة الدنيا من باب التأكيد على عظم هذه الفتنة ما ترفت الفتنة أضر على أمتي من النساء نقول ذكر الخاص بعد العام بالتنبيه وزاد التأكيد نعود إلى مسألتنا فقد يسأل سائد. في الحديث قال من غير الشذوذ والعلة من غير الشذوذ والعلة أليس الشذوذ هو علة تغضح في الحديث بمعنى إيه لما نقول مثلا يشترط في صحة, في صحة الحديث ألا يكون معللا ما معنى معللا أي به علة إيه أنواع العلل ألا يكون مضطربا ألا يكون مدرجا ألا يكون مخلوبا ألا يكون شاذا ألا فكل هذه من العلل التي تقضح في صحة الحديث فلما خص الشذ الزكري الجواب يا جماعة ليه تأشف الدفول يا جماعة إحنا قلنا الدرس بيبدأ الساعة, الساعة العاشرة ونبهنا عليكم الله مستعان الجواب على ذلك. نقول أن مسألة تخصيص الشذوذ بالذكر مع أنه علة من علل التي تقضى في صحة الحديث. العلة في ذلك هو أن أهل الفقه وأهل, وأهل الأصول في نظرتهم للحديث تختلف عن أهل الاصطلاح عندنا كيفتان. كيف فيها أهل الفقه؟ وأهل, الحديث وأهل الأصول والكفة الأخرى فيها أهل الحديث فيها أهل الحديث فالفقهاء الأصليون في نظرتهم للحديث تراهم يقبلون كل زيادة تأتي على أصل الحديث وإن كانت من رواية من خالف الثقات يعني جعلوا كل زيادة في الحديث زيادة ثقة وما جعلوها شذوذا وهذا الأمر يختلف عند أهل الصلاح فأهل الصلاح يفرقون بين زيادة من ثقة وبين زيادة شازة إذن فالمحدثون نبهوا على مسألة الشذوذ خاصة لأن يقع عندهم التساهل الذي وقع عند كثير من الفقهاء والأصليين الذين جعلوا كل زيادة في الحديث زيادة الثقة تقبل ويبنى عليها أحكام فقهية وأصولية أما المحدثون فقالوا لا ليس كل من أتى بزيادة تقبل بل ننظر في زيادته هل من مثله يقبل أن يتفرد بزيادة لم يأتي بها غيره أم لا هل يقبل من مثله أن يأتي بزيادة لم يأتي بها غيره أم لا وضح كده إذن المحدثون قالوا لا مش واضح ولا يعني نور بس نستطلع الاراء فيما مضى هل نكمل ام امم بنقول أن اهل الصلاح قالوا لو قلنا في تعريف الحديث الصحيح انه الذي ليس فيه عله ولم نذكر نفي الشذوذ قالوا لفوه من ذلك أننا نوافق أهل الفقه وأهل الأصول في قبول كل زيادة من الثقة أهل الصلاح الصراح الحديث قالوا إذا ذكرنا في تأيب الصحيح صحيح نفي لعل ولم ننص على نفي شذوذ لفوه من ذلك أننا نوافق أهل الفقه وأهل الأصول في قبول كل زيادة من من الراوي سواء كانت شاذة أم لا بل نزيدكم من البيت الشعر أن من التوسع الذي وقع عند الفقهاء والأصوليين أنهم وإن كانوا يؤصلون أصلا ولكن عند التطبيق الأمر يختلف فهم إن كانوا مثلا يشترزون في صحة الحديث نافي الشذوذ مع العلة ولكن عند التطبيق تراهم توسعوا في قبول الحديث حتى أن الأمر قد انتهى إلى قبولهم للحديث إذا اتصل سنده برواية العدل الضابط وحتى لو فينا وعله يمررونها ويوجهونها إذا فصارت عليه الحديث حديث عند الفقهاء بأنه الذي أتقيد باتصال السنة وضبط الرواية وعدلة الرواية ترى نص على ذلك الذهبي في المخزنة. نعود إلى تعريف الحديث الصحيح كل ما انتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثل إلى منتهى من غير الشذوذ والعلى وقد ذكرنا أن زيادة من مثل إلى منتهى لها لنا عليها تعقيب وأيضا ذكرنا السبب في التنصيص على الشذوذ رغم أنه نوع علة نوع علة في قولنا من غير الشذوذ والعلى نفلق بين أمرين بين الحديث الذي به علة والحديث المعلل. إيش الفرق بين حديث به علة وبين حديث معلل؟ الحديث المعلل هو الذي فيه به علة مؤثرة به علة مؤثرة أثرت في صحة الحديث يعني علة معطبة علّ لا تغتفر لا تمرر تغضب في صحة الحديث. أما الحديث الذي به علة فهذا به عله ولكن ليست مؤثرة بمعنى إيه؟ عندنا من اقصاء ضعف الحديث ما يسمى الحديث المضطرب بالحديث المضطرب وأنتم تعلمون ولا يخفى على علم حضراتكم ان انه ليس كل اضطراب يصح في ساحه الحديث هناك اضطراب في الحديث لا يؤثر في صحاته وهناك اضطراب يؤثر في صحاته بمعنى إيه حينما يكون مثلا في الحديث جابر لم اشترى منه النبي النبي صلى الله عليه وسلم سمنه اشترى منه جمله وقع الوايات وقع اختلاف في متن الحديث في ثمن في سمن هذا الجمل هل هذا الاضطراب يؤثر في في صحة الحديث بالطبع لا هذا يسمى إيه علم لا ينفع وجهل لا يضر باختلاف بخلاف الاضطراب في حديث بين وقفه ورفعه لا ولا ترام هذا الاضطراب إذا لم نصل فيه إلى مخرج صار الحديث مضطربا وكذلك هنا كما قلنا أنه ليس كل اضطراب به الحديث فكذلك ليست كل علة تخضح بصحة الحديث وهذا يفرق لنا بين الحديث المعلن فالحديث الذي به علة لذلك في القاعدة إيش تقول القاعدة تقول كل حديث معلل به علة لا عكس كل حديث معلل به علة لا لا عكس من أيضا الفوائد المتعلقة إنه النهاردة إحنا خدنا منحة آخر تماما كان المقرر نتكلم عن القاعدة قاعدة الباب قاعدة ثامنة قاعدة لا, حج لا حجة في الضعيف لا حجة في الضعيف في صاعنة الحنيف ولكن يعني الكلام الرياح يعني أخذ بينا إلى اتجاه آخر وهو الكلام عن حديث صحيح لأننا كنا بنتكلم عن تقسيم الحديث من حيث وروده إلينا وروده إلينا إلى حديث مقبول وحديث ضعيف مردود فتكلمنا عن تعريف حديث صحيح وقلنا أن المقبول ينقسم إلى صحيح وعزن ونحن نعرف حديث صحيح يعني الكلام قد طالبنا ولكن نقوم هذه المسألة في تعريف الحديث الصحيح بفائدة قبل أن ندخل فيه قعدة الليلة نقول في تعريف الحديث الصحيح أن المعرفين له اشترطوا ضبط الرواية كل ما اتصل سنده بنقل بنقل الرواية بنقل أو برواية ورواية كلمة رواية أضبط وكلمة نقل كلمة برواية أضبط من كلمة بنقل. مهم. فبنقول برواية العدل الضابط عن مثل إلى منتهى وقنا قابنا على هذه الزيادة. الضبط هنا فيها فائدة. اشتراط ضبط الرواة إيش هو الضبط هو الحفظ. احنا اشتراطنا ضبط الرواة الذي هو ايه؟ ان يكون اللهوي حافظا. لما يروي على الوجه الذي سمعه ليكون موثقا لأقرانه عند النقل بمعنى إيه؟ إحنا عندنا الضبط نوعين ضبط صدر وضبط كتاب ضبط الكتاب فيه اللوي يركن إلى كتابه لأنه يخشى من النسيان وضبط الصدر يكلو إلى حفظه وضبط صدره ولكل مميزات وعيوب فبنقول اشترط اهل هذا الفن في تعريف الحديث استعيش ان يكون من بنقل الراوي الضابط فالضبط هو ان يكون الراوي ضابطا حافظا لما يروي حتى اذا ادى الحديث كانت تأدياته للحديث موافقة لتأدية اقرانه في المجلس وإلا فقد يقع وهم ورجل تصدق بصدق في أخفاه حتى لا تعلم يميل ما أنفقت شماله هذا وهم من الراوي جلس في المجلس غفل أصابه نعاس سنة من النوم فغفل فأبدل اللفظة والرواية حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه كيف عرفنا أن هذا الوهم مقارنة بين رواية هذا الراوي بأقرانهم وهنا سؤال يتعلق بالضبط إذا كان الحديث اشترط في صحته ضبط الرواب طب, طب لماذا نشترط انتفاء الشذوذ رغم أن الشذوذ هو عبارة عن عدم الضبط لأن التعريفات تصنع عن الإسهاب لو تطيل بلا داعي فإذا قلنا نقول يشترط في الروي أن يكون ضابطا فلماذا نضع شرط انتفاء الشذوذ ها رغم إن الشذوذ ما هو الشذوذ الشذوذ هو مخالفه الراوي لغيره حينما يروي الحديث مثلا نراقب خالف أقرانه كأن يقول حتى لا تعلم يمينه ما انفق شماله فهذا شذوذ شذوفين في المتن فلماذا نشترط ضبط الروا ثم نقول انتفاء الشذوذ وسوء الضبط هذا ما هو إلا نوع من الشذوذ مش واضح صح بمعنى إيه؟ معنى أننا قد نعرف عدم قد نعرف عدم ضبط الروي ها إيش هو عدم ضبط الروي؟ حينما لا يضبط يكون شاذاً عدم ما هو الشذوذ؟ الشذوذ هو عدم قدرة الروي على ضبط ما تلقاه لأن لازم الضبط عدم الشذوذ حفظوا هذه لازم لازم ضبط الروي أن يكون شاذاً في مروياته الحديث فلما اشترطنا مع مسألة الضبط عدم الشذوذ الجواب أن نقول هناك فرق بين اشتراط الضبط اشتراط توفر الضبط وبين اشتراط انتفاء الشذوذ هذه مسألة من فهمها فهمها ومن كانت عسيرة عليه يعيد ان شاء الله استمع من الأخرى ويدعو الله عز وجل يعني أن يرزق الفهم والله عز وجل يعني اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلة كان شيخ الإسلام إذا صعبت عليه المسألة وهو من هو شيخ الإسلام إذا صعبت عليه المسألة يأتي إلى مسجد المهجور يقلب, يقلب وجهه في الطراب يقول اللهم يمعلم إبراهيم علمني ويمفاهم سلمان فهمني السؤال مفاده هو إذا كان الشذوذ ينتج عن عدم ضبط الرواية فالشذوذ هو أن الرواي يخالف أقرانه من الثقات كما ذكرنا في الدرس الماضي فلما مع اشتراطنا ضبط الرواية اشتراطنا انتفاء الشذوذ والشذوذ ما هو إلا إيه ما هو إلا عدم الضبط نقول هناك فرق بين اشتراط الضبط وبين نفرق بين اشتراط وجود الضبط وبين اشتراط انتفاء الشذوذ اشتراط وجود الضبط هذا شرط لقبول مرويات الراوي في الجملة اشتراط وجود الضبط في الراوي هذا شرط حتى نقبل مروياته في الجملة يعني ايه عندنا مثلا دار خالية يقف على بابها عشرون راويا الكل يقول أنا أحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوقف على باب الدار إمام جهبر له القدرة في نقد الرواه كما للتاجر قدرة على نقد العملة الزائفة من الرائجة فعشون رؤيا يقفون على باب دار خارج, خارج الدار الكل يريد أن يدخل إلى هذه الدار التي هي دار حديث النبي صلى الله عليه وسلم والكل يدعي أنه راوية الإسلام مثلا فيقف على باب الدار مثلا إمام جهبذ يكون كالغربال الذي يغرب الراوي الثقة من الشاز من الضعيف من غيره فهنا ينظر هذا الجهبذ في العشرين وفي في مروياتهم فمن وجد أغلب مروياته الضبط قال له أدخل الدار ومن كان يغلب على مرويات الشذوذ قال أنت لا تدخل فهنا سؤال هل من دخل هذه الدار شرط فيه أن يكون كل من روى من, من الأحاديث صحيحة؟ بالطبع لا لأننا لو اشترطنا في كل راوي ألا يهم لما روى حديث النبي قط صلى فليس في العبرة في أرواي الثق ألا يخطئ إنما العبرة ألا يكثر خطأه ليست العبرة في الثقة ألا يخطئ إلا لما قبل رويا أصلا إنما العبرة ألا يكثر وهمه ألا يكثر خطأه فهنا هذا الإمام الذي يقف على الدار يدخل من غلب عليه الضبط في الجملة أما من غلب عليه الشذوذ فقول أنت لا تدخل أنت لا تدخل دارا هي تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الفرق بين مسألتنا أن نشترط الضبط اشترط وجود الضبط واشترط انتفاء الشذوذ بمعنى, بمعنى أننا في مثال الدار هذا أدخلنا إلى الدار من يغلب عليه الضبط فهذا يصلح يكون راوية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يمنع في من دخل هذه الدار أن نرد بعض مروياته بمعنى قد يأتي بعشرة أحاديث نقبل تسعة ونرد واحدا أو اثنين لأن فيها نوع وهم فكون هذا الراوي الذي دحل الدار يقصئ في بعض المرويات لا يكون هذا داعيا لرده بالجملة وإنما يرد إذا كان غالب عليه الشذوذ نترجم هذا المثال بقى في كلام علمي بأن نقول يا رب واضح أن اشتراط وجود الضغط هذا شرط لقبول الراوي من حيث المبدأ أنه يدخل الدار فيروي حديثنا السلام أما اشتراف انتفاء الشذوذ هذا متعلق بالرواية وليس بالراوي بمعنى أننا قد نقبل الراوي في الجملة مع رد بعض مروياته أننا قد نقبل الراوي زي دماء الناس يكون حديثه يقبل ويروى وهذا لا يمنع أن نرد بعض مروياته لأن الوهم قد يدركه كما ذكرنا ليس في العبرة في الثقة ألا يخطئ إنما العبرة أن لا يكثر خطأه فاشتراط وجود الضبط هذا شرط لقبول الروي في الجملة أما اشتراط انتفاء الشذوذ لما خالفة روي للرواية هذا متعلق بالرواية فقد نقبل الراوي في الجملة مع رد بعض فروياته مرتين بمعنى أننا قد نقبل الراوي لصحة ضبطه في الجملة وهذا لا يمنع أنه يخطئ أحيانا وإلا كما ذكرنا لو اشترطنا في كل راوي ألا يخطئ لما سلم لنا أحد، فاشترطنا في الشذوذ هذا شرط متعلق بالرواية، فلا نقبل فلا نقبل رواية بعينها من رواة ثقة لأنه قد شذ فيها، مع كوننا نقبل ذات الروي في أحاديث أخرى، وعليه فنقول أن أننا نقبل مرويات الرو الرواة الضابطين الثقات مع إمكانية رد بعض أحد في أحاديثهم لأنها خالفت الثقات ليست العبرة في الثقة ألا يخطئ إنما العبرة في الثقة ألا يكثر خطأ فكذا نبدأ في أقعال السامنة لكن هذا مرة جاية لأن مضحها يطول فيها لا حجة في الضعيف في شرعنا الحنيف كانوا صارت من الانتهي من اليوم ولكن الريح يعني أخذتنا إلى تعريف حديث صحيح بما فيه من تعقيبات والعلى يكون شرفا فائدا إن شاء الله, الله ولا نقل من فائدة في تعريف حديث صحيح بما ذكرنا من تعقيبات فمرجع إن شاء الله يكون البداية مع قاعدة الثامنة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العزيز العظيم اللهم يا معلم يا معلمنا يا مفهم سلاما فهمنا اللهم أزفق عنا نعمك ظاهرة وباطرة اكفينا ربنا هم الدنيا الأخيرة اكفينا ذنبنا أولا وأخيرا وارض اللهم عن أنصار المهاجرة اكثرهم الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة في يوم الجمعة احرصوا على تكفيض صلاة الجمعة وعلى الاقتصال وعلى ساعة الإجابة وعلى الراجح أنها تكون الساعة الأخيرة من يوم الجمعة ما بين قبل غروب الشمس بنحو ساعة هذا أرجى ما تكون من ساعة الإجابة هذا والله اعلم وربي لداه الى الذي اسلم وصرنا وسلم السلام عليكم صاوت وجزاكم خير الله غدا في العاشره تفسير سوره النساء تكمله تفسير سوره النساء غدا في وجزاكم الله خير السلام عليكم الله <تصفيق> <تصفيق>